بِسْمِ اللَّهِ الشَّهْطَ الوَارِجِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ نَأْتِي ضِئْنَهَا جَنَّا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِن نِّيرْدٍ فَمَنِ اتَّبَعَ الضَّايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ فانو وكذبوا يا ياتنا ولالي ري خاص حلل فيها الخالد يا بني صلاحي لا تكروا نعمتي يمتي نعمت عليكم واوفوا برحمتي وفيها عهدكم لا تكونوا ولكافرين ولا تشتتوا بآياتي فمن قلين ويا يفتكون ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وأتبذك توركع مع الركع تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَسْتَعِينُ وَقَضَيْنَا بِكُلِّ بَحْرٍ فِجْنَاكُمْ وَأَرْقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ كُلَّ تَنزُو مُوسَى اتى ذو و واذا قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم ان فتجعلوا بالتغافل عجل فؤ باريكم فاقتلوا ان ذلك خير لكم عند تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلت يا موسى أؤمن لك حتى عاد الله جهرة فأخذت كل صالة تعتم في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا مرزاناً نصبر على طعام ماعين فتعدنا ربك يخرج عليه من لجه والمسكة جوابا ورغب من الله ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقجلون النبيين بغير الحق ذلك بما عسوا من آمنوا والذين هادوا والناسار والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعين صارحا فلم أجر عذابه ولا قوف عليه فَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَنَرُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ أُولُوا بِغَدَةٍ خَاسِمٍ فَجَعَلْنَا هَا بَكَابًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وما uh, search okay. كلام الله ثم يحرفونه من بعد